سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنجيه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 وَقَضَنَ إلَ بَنِي إِسْرائلَ فِي الكِتَابِلَ تُفْسِدٌَّ فيِي الأأَْضِمَن وَتَينِ وَلَتَعَل النَّعلُ وَ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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي 17. والتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا 18. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وَجَعَلَ لَّيْلًا وَنَهَارًا آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا يربكم ولتعلموا عددا السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا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 وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ أُولَئِكَ مَن يُرِيدُ سُوءًا مَجْعَلْنَا لَهُ جهنم يُسْلَمُ الْمَلْمُومُ مَدْحُورَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ هَؤُلَاءِ أُولَئِكَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَمَال لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا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 وَقْفِ اللَهُماَا جَنَاعَ الظُِّمِنَ الرَّحْْمَةِ وَقُر الرَبِّر الررحَم مَا كَمَا رَبّانِي صَغير رَبّكمُم أَلَمُ بِمَا في نُفُوسِكُمْ إِ تَكُون صَالِعينَ فَإِنَّهُ كَانَ للِأَووَّابِينَ غَفُور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 وَإِمَّا تُرِيضَنَّ عَنْهُمُ بُغْضًا أَوْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُو فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا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 إَّهُ كَانَ بِعبادِهِ خَبيرَم بَصير وَلَا تَقَتُنُ أَولادَكُمْ خَشْتَ إِملَاقُ نَحْنُ نَررزُقُم وَإّكُمْ إِ قَتْ لَهُم كَ نَخقُ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَرْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَا يَتَّقِي مِنَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ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 ففَأَصطْفَكُمْ رَبّكُمْ بِالْبَنينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إثًَا إِكُم للَلتَقولُول نَقَوولًا العظِيمَا وَلَقَد صَفْنَ فيِي هذا القُرآنِ لَذَكَّرُوا وَمَا يَزيدُم إِلَّا نُفُورَ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 تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا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 119. ومما فِي في صدوركم فسيقولون من يعيدنا 110. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْنُونَ إِلَّا بِاسْتُم إِلَّا قَلِيلًا وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ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 وَرَبّكَ علَمُ بِمَنْ فيِي السماواتِ والْأَلِ وَلَقدَد فَنا بَعوًا النَّ بِّينَ على بَعْضٍ وَآتَنَ دَودَ زَبوراء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 وَمَا مَنَ عَنَا أَن النُرسِلَ بِالآياتاتِِ إِلَّا أَن كَلَّ بَبِعَأَوولونَ وَآطَنَ سَودًا قَتَمُ بُصَِةَ فَظَلَم بِهَا وَمَا نُرسِلُ بِالآياتاتِ إَِّ تَخفَ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 ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّةً إِلَّا قَلِيلًا قلَذذهبب فَم تبيعَكَ منهُ فَإِن النجَهًا النجزَ أُكُم جزَ أَم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 وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كَانَ بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلم مَا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذْ أَغْرَقْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَصَبًا فَتَمُوتُوا فَتَكُونُوا أَصْحَابَ الْقَبْرِ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 ولولا ان ثبتنا لك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لا اذقنا كضع فالحياه وضع فالممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا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 وَنَُزّلُ مِنَ القُمُ عَنِمَاهُ وَشِفَ أُم وَحمَةمُؤمنينَ وَلَا يَزيدُ ال الالِمينَ إلا خَسَار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 إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لَا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظيرا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 ذ خرف الاوتق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراؤ قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا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 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ اَوْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَعِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْإِجَاءَ أَوْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا موسى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 وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأسماء.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 ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على أعثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 أَلِهَ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا تُزَلزَلْتُم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَّ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِقٌ ذِرَاعُهُ بِالوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وكذلك بعثناهم ليتشاءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف فلياتكم برزق منه وليتلطف قَفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَالِكَ أَخْزُونَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا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 وَ بسوف كَْ في سَلَ سَمئةٍ سِنينَ وَزدَدُ تِع قُلَّ أَلَمُ بمَالَ بِسول غَبُ السمواتِ وَأَرض أَ بصِد بهه مَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ بِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ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 فَل يكفُر إِ عتَدناَِ الوَّالِمِينَ نارًا أَخاقَ بِهِم سرادِقُهَا وَإِن يَْتَغسُ يغاسُ بِمَا إِ قَلمُ لَشج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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها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 وَغبُ لَمَّ سَلَم وَجُلَين جَعلناَا لِأَحَدِي مَا جَنتَينِ مِن أَعْناابِ وَحَفَفْْناَاهُماَا بِنَخْلِم وَجَعلنا بَينَهُ مَا كلتا الجلتين آتت أكلا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سمر فقال لصاحبه وهو يحامره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائما وما اظن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 وURIBU LAHUM MASALAL HAYATID DUNYAA KAMA IN ANZALNAHU MINAS SAMAAI FACHTALAT BIH FACHTALAT BIHI NABAATUL ARD FAASBAHA HASHIMAN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 واقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرنا في هذا القران للناس من كل مسل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وَماَا مَنَعَ سَأن يؤمِنُ إج أَوم الأُدَ وَيَستَوفرِ رََّهُم إِللاا إِللاا ن تَأتِي يَهُم صَّةُ الأولينَ أَوْ يَأت يَومعَدَابُ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 129. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا 120. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا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 نَابُغِ فَوْرٌ تَدَّعَى عَلَى آثَارِ مَا قَصَصُوا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّةَ النَّهْيِ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 قُل سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قُل فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قَالَ أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قَالَ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قَالَ لَا تُعْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسًا لقد جئت شيئا نكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم